فمَنْ الشَأَذكَرَهُ فِي صُح فِ مُكَرغَمَةٍ مَررفُعَاتِ مُطَهَرَ بأَيد سَفَرَة كرَ مِن بَرَ قُتِلَ الإِ سَانُ مَا أَكفَرَ مِنْ أَ شيءَيئ خَلَق مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ ila إِلَى Anna أَنَّا صَبَبْنَا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 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة